ذلك ولا أدنا من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم الغيام إن Nelah he bikulli şey